الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مال يوم الدين إياك نعبد وإياك نستميم اهدئ الصراط المنسقين When they are uh you -huh. كانوا نقررها للناس لأنهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الفلك القدوس السلام ما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسفاء